بيضل الله يا محملني قديه يا ريت ما شفتك وشابك علي يا وسللتك بيضل الله يا محملني قديه يا ريت ما شفتك وشابك علي يا خساره تعبي وياك strengthens a t-day job salahim Allah A-zaba M-a a-bqe r o bat, a- miserable Maygurrak š ş في ha ba ba tan takbidallah sallam takbidallah تزني برموش عيونك لا تجامل وتقلي شلونك لا تهزني برموش عيونك لا تحاول بالخوف تخدعني وطيب اورق قدامي لي لا تحاول بالحقد تخدعني وطيب اورق قدامي لي انت جامل وتقلي شلونك لا تهزني برموش عيونك انت جامل بتجنن شلونك بتستنبر مش عيونك لا تحاول بالحوب تخدعني وطيبه ورق قدامي لا تحاول بالحوب تخدعني وطيبه ورق قدامي يا ظالم لا ترحم بيبكيني عذاب ما ابكي وبتقلم ما يغرك شباب الدنيا وبيعيش ربنا عني وعنك ما ارضى لا لا حب ولا بترجع Takbīdhallāh sallam takbīdhallāh بعك أنا عرفت وعمر ف availability بتريد المجروح يتِبعك وأعرف من تتألم تصل واللي عرفت هو اللي أحبك وأعرف من تتألم تصل واللي عرفت هو اللي أحبك أنا عرفت وعمر ف asympt دعك بتريد المجروح يتِبعك دوقوا دوقوا طاب بتريد المجروح يتبع وارضني تتالم تظلم واللي عرف قوه اللي يحكم وارضني تتالم تظلم واللي عرف قوه اللي يحكم يا ظالم لا ترحم ما يبكيني عذاب ما ابي وبتقلب شباب بالدنيا و بيها عايش رغم عني وعنك ما ارضى بلا حب ولا بترجعنا الدنيا و بيها عايش رغم عني وعنك ما ارضى بلا لحن ولا بتر سلم تكبيد الله سلم تكبيد الله سلم تكبيد الله يا محمد لي ايديا يا ريت ما شفتها وش يا بابك علي وسلم تكبيد الله يا محمد لي ايديا يا ريت ما شفتها شبك علي يا خساره دابي وياك ما تستاهل انا هوى يا خساره دابي يا ما تستاهل انا هوى يا ظالم لا ترحم طيب بكيني حزابه ما ابكي وباتلم ما يغرك شبابك ما ارضى لي لحم ولا بترجامي انك دنيا وبي عايش رحمت عني وانيت ما ارضى لي لحم ولا بترجامي لك سلام تكبيذ الله سلم تكبيذ الله